سألوا أهل الذكر إنكم كنتم لا تعلمون. سيارة كم باين لو مني؟ ايه دي خوة بركتي خوة. ما شاء الله خوة بركتي خوة. زکات دەم بدم لي ساەکەم عمرك دين ڕمەزان و حجوواە ئا هەموو تاوان لا دەبات. س حەکەت برابرا زەکەم،گەر بۆ کرین و فرشتن تا بۆتیجارت تاباڵێت دەێ زکاتتی لێ بدەیت. جاران پێویستی بو خود تو معلوم نالی خود تا حاجتی روزانه خود تا هاتو چونی خود و زکاتی لسر نیست خودی سعر که زکاتی لسر نیست پس کاتی که دیفروشید زکاتی لب دین شاء ملا عمرکردن دا وقت حج وایه فی عمری خواعلی صلاص در فرمه عمره تن فی رمضان تعدل حج عمریک لرمازن دا لخير و پاداش دا بندازی چیا اجري حجك اجري حجك لا اجرد نقله اجزاء نقلب ري حجبه كسي حجنا كذبه والله منخوبو حجنا امناته وبر رمضان دا تجمع مريك دا كم او حاجه كتو حج لد لبيه حجنا كمه والله اجري حجيه ان شاء الله ايه لكات قامت كردندا سنه وانيه كجشت كلمي قد قام الصلاه او كتلبسيت نبره زور زوا حالي بن. هات قامت شو مك قام لها قيام وهات وهذا زانه يعني هالسان خومة قامة الصلاة صلاته صلاتك فعلي قامها نج إما يعني إما باهالس قيام بس يعني وإنه نخير إذا رأيتم الإمامة قام فقوموا كإمام تنبني هالصهص جاري خالی کرد دچار دمار صحابه و استام نوری زکانیان برتوا. دو تی دنکر ام آیت بکری تبالجب و توابونی دینو دانه نانیش تی زیادی چک. امروز ما کنترل کن دینو. چونکه پیامبر ایسلا سلام چند ماند دوای ام آیت جیاو چند دان فرمودی فرموا. بخشی ای و بعد ناب ندی. يا رتوليمه جيد طلب اغسيه ايه وبيت قصقصي من يبرزك كم لدواي ام ايات تشريع احكام نكرا برزك نكفي عمر يخو عليه اساسه بيجي نفرم بين تشريع احكام اشتق لدواي ام حلال كرابي كبيشتر حلال نوبيه حلال كرابي بيشتر حلال واجب, كرابك. بيشتر واجب نا ام فعلي فرموى أو النبوة، الدواء أم عاية اجتيا النبوة، أما في عمر يخو عليه صعصم اجتفرموه هو آسية، هيك شاشني هيك لب عاية كهل ناوشين التو، أو جاك توه دلالي وكم إيه ودالين بجواري أم عاية تبدي دين تواو، أي بلايج جناب توا نبو دين، في دوار دين نقصانة، أمره توه بيمولود ياكي دينه كمان يك دي مولودك أبو، جناب تهاتي خشتك الدانو دينه كت برم زور به حالا داشتی، بله ولله دین توابه، گور دینی تواب کرد. اوجار، با بین به جوری فهمی تو بیای. دلیپی عبادی خواهد چنفتری چی ترجیا، چنمان دعای اوجیا و چن فرموده فرم ایپاش. کاکن لروجی دا بزینی آیاتی اکمل تو حسابی مکن لروجی وفاتی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم سابی که کو دين توابك كودله تسليم دوين. على فرض لا ، وفاتي عمره إخوين دين تواب قابل دين تواب أو وفاتي هاد عليه والسلام قرن إخوة. عبيد يكاني مصر شوار قرن نجيلي صحابة نجيلي تابعين نتابعي تابعين نجوار إمامك هتشي نيكر دوا إذا كنت أقول دين الدين تواو نبو بو تابع مباري جميل عليه الصلاة والسلام هر تواو نبو صحابة رويشتن، هر تواو نبو تابع تابعي تابع رويشتن، تابعي تابعي رويشتن، تاوكو أو مبتدعاني أو يعني ياني مصر نهاتن تاوك سلطان مظفر الدين هولر نها دين هر مقصام بو أو زر غلط حاليبون الذين بلا كانوا زور زور غلط حالی بودند لدین، و خود دبتشو، خاک و رهیداتی، مشوئورش بدات، بلدینه کمان کامله. پیامبری خواه لیسالا سلام دفتر میوئنیمین و پیامبرانی پیش او، و کو بینای جواهر تنها موضوع لبینایی که ما بوشونی یک خشتم ما بو منی شاتم، او خشتم چیکرد، من خشتم، تواوکرد. باشه برایم. پیامبری خوا تاوکرد. که ات دین به خوا تواو بود، نکبته تواو به، یا بکسانی مبتدیع تواو به، هر کسانی حذیلش تی کوبی کات ولع که کقیچک دین و آو شتی دبید. هندجر جویبیستی و شی رژو سوکبون دبی دبین. ایلا شل دا؟ آو آو نازن؟ آو اصطلاحا؟ بکار هاتو یانهیش تی شته های رژو سوک کات یان تنها رژوش کندن هیا. ما بذل رژو سوک کردند چه برز کانم؟ هوی ک اجری کم دبی؟ اجری کم شون أزي كم دبّت يعني كتوابون وبناء بهيج نالين كهيج توان وبناهجنا كي درج عاير رجّك تو هالخرجي شيء خوبيت ما كوخ هو هستد بمشققناك هو هستد بتينوتي ناك هو ببرسيتي ناك ركش وقت كيردا رجّ ورجّ شو يعني ذكر اخوا دك نوجكاني بجماعتك قران دخوينات امدي موعظتك قد امدوكا اجر ينوك يغني او زيته لرجيه او كم ترى اي اوكسايكا بالرجو يعني خويناجرته ولا نظر خويناجرته لصي فرو بوج نالين رجوكي بالطلب ولا مال قري... اجر كي كمبو سیارمان لدکرپیامبری خواهیم آورد. سلام، چیکاری کردی کرد و کبوه پیامبر؟ نه زم، اگر ما بسته دو به یعنی به هی کاری کبوه به پیامبر، علیه سلام وانیه. پیامبری خواه خوبه. ایشکون نه بوده، خواه گورختیاری کرد و اگر ما بسته دو به اگر دو کس شده چانه به بشری چی، دوای چان سال گیشه چان شتکه بفرشید. بله، مسیرش تکزوری فرقه، لگال سالانی پیش دربت بفارم با پی پارکی پیشود آب شی بکنم یا آو سعرت عادی است. اگر بتو او دو شرکی یک تیریان مخول کرد دربت کم مشتری هات بی فروشن باقی تریج عجایلی نبی بلام یک تیریان مخول کرد دربه او کاته یه فروشت دربتی او با چه فروشت دربتی او دا برد دکن. بلام اگر یک تیریان تخلیل او صلاحیتیم به یک تر نداشت او وبسالك كم تريش فلوس رابات او الشركه كبهي دواب كات نار زايدر بلا قبل من بشي خمنا فروش مو رازين ابو سهره بالمك بزياده الفروشات بيكمه زياده كده في البريني هر دو شي بيت هل يجوز بيع الدولار مقابل الدينار العراقي عن طريق مكالمة هاتفية علما ان البائع في السليمانيه واشترى في أربيل ويقول الباع يصلك الدولار بعد أربع ساعات و أسلمك و تسلمني الدينار أي أصبح الاستلام و في مكان واحد ولكن بيع مسبقاً عن طريق المكالمة الهاتفية لا يجوز لا بد من المقابضه يدا بيد وقت البيع و الشراء فيما يستمر أو كاتيك سعر دريد أو كاتا دزب تزبيد نكسي على كذابنن جار هيشي دز بدستي جنيا دو اي دز بدسك نخيرو بجيس والله ما مص ب بازار هذا بوستيتونا زم بخوا بازار بو نواست بس تو محتازهه تيجي اش تيجا بلاي او تو محتازهه ما بجبهج نه بالي اما بازار دوسطي قد بازار نواست چني بارتي اولد بيگورو تو اگر يچيك اولتون با اولتون بكاد يعني چي بكا بيگورتو بونو منام اولتون ايشكابي ای وقت علتونی تازه باته اگر قرص تربو علتونه کی، آو اواب پاری زیادتر ایداده، برای کم نبود. دبی علتونه کی خوب فروشید، با پارک علتونه کی تربو کرد. ایلا مگر وکویک بن، دم سقال با دم سقال، عیار بیستویک با بیستویک قینگ. دنات جوازی ها به مثلاً به مثلاً بده بی خود بفروشید با پارک ملائكه الحديث شيء صحي هنا وتوكوا تدرسني نوجب كاين على الكرسي ايا تاعن راس ياك حديث لو حديثا عليه وسلم الناسان والله يا عمر رضي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ببي ونوجك كانت واني بدانيش وكنت واني بفالطنو دانيشنيش كل سر قصي داري شي شنو دروس ان شاء الله بالغا حراماتي رشكر كنوا شي يا باش قام بالغه عليه الصلاه والسلام وفرمى اعف اللحه فرمى وفر اللحه فرمى امر ما برلاك برشكته هواي مخالفه كواجب اغاظ لبني تشي حرام بويد والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك الله فن اهل الذكر ا لا تعلمون